وآله الطيبين الطاهرين مم. المسألة الرابعة لا يصدق من ادعى النسب يعني ادعى النهو هاشمين إلا بالبينة تسائر الموضوعات التي لا تفضل الله أو الشياع المفيد للعلم او المفيد للإطمئنة ما قيد بالعلم باعتبار اطمئنان هجة بذاته فاذا حصل الشياع جاز ترتيب الاثر عليه ويكفي الشياع والاشتهار في بلده يعني من الطرق العقلائية التي يتلفها العقلاء في معرفة الانساب هو الشيوع في البلد العقلاء لا يفرضون الشيوع في العالم فوق مثلا هل هذا من بني سلان او لا الشياع في بلده يكفي العقلاء هل هذا مثلا تاجر رجل مثلا طاهر المولد او غير طاهر المولد بالشياع في بلدي يحتفل بذلك أل هذا البلد ما أل هذا الرجل مثلا عمره كذا بالشياع في البلد يحتفل في سائر الموضوعات التي تتعلق بالأنساب والمواديد والقضايا يحتفل العقل بالشياع في بلد هذا الشاعر وهذا طريق عقلائي منبأ من قبل الشارع وإن لم يجد الاطمئنان الشياع في بلده منبأ من قبل الشارع كطريق لإثبات المساب وإن لم يفد الأطمئنان تعتبرنا طريق عخلائي أمضي من قبل الشارع المخدس ولهذا يشوفني العبارة السيد الفوئي هكذا إلا أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بما هو المشهور بين أهل البلد، وإذا لم يردع عنها الشارشار، ما ردع عن هذه السيرة العقلائية، فلا بأس بالتعويل عليها. سينا إذا أوجبت الاطمئنان، سينا ما يحتاج، لأنه إذا أوجبت الاطمئنان، فالحجية للاطمئنان لا للسيرة. والمرئ أن السيرة بنفسها حجوة إن لم تفيد. الله أطمنان السيرة بنفسها والجدي انضاء الشارع لها فإذا عندنا عدة طرق إما البينة أو الشياء في اللطنان أو الإجتهاد في البلاد في بلدي هذا الرجل ولكن كاشف الغطاء يقول بتصديق مدعي النسب مجرد دعوة بمجرد أن يدعي أنه من بني هاشين يصدق دعوة كما في مدعي الفقر فإن مدعي الفقر إذا لم تكفل قراء على غناه يصدق دعواته من ادعى الفقر يقطع من الزكاة إذا لم تقم القراء على الخلاف فإنه يصدق فيها ذلك وبالجملة عندهم شبه قاعدة أن الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا مدعيها يصدق دعواه فيها ما لم تقم القرين على الخلاف و في باب الحيض في باب الطلاق يقولون إذا ادعت المرأة الحيض وأنها مرأة حائم الحيض لا يصح طلاق زوجها لها في حال حيبها إذا ادعت الحيض يصدق دعوة لأنه لا طريقة لإثبات ذلك إلا من طريقه هذه الأمور الخفية التي لا يمكن إثباتها إلا من قبل مدعيها يصدق الدعوى ما لم تكن من على عن كاشف الغطاء إذا ادخال كذلك يمدعي النساء سيدنا يخدس سر يقول قياس مع الفارع أولا في دعوى الفقر الأصل على وفها وفي دعوى النسب الأصل على خلافه إذا اجدع الإنسان الفقر الأصل العابده مختبى الأصل أنه عدم كونه غنيان صنامي مولعد من النعتي لأن احتمال هذا الشخص منذ إولادته كان غنيا احتمال ما مرت علي حالة سابقة للفقر حتى نصفصح الفقره أو نصفصحه عدم كونه غنيا احتمال أنه منذ نشأتي مجرد ومنذ أن كان في بطنه هو كان فريدا فهو أموال متعين احتمال ذلك في المراده ليس أصحاب العدن الأزلي وليس أصحاب العدن الثاني في الأزلي لم يكن هذا ولم يكن غنيا فالآن ثبت هو أما كونه غنيان عدمه على نحو استصحاب العدم الأزلي لا على نحو استصحاب العدم النعتي فإن العدم النعتي إيه؟ له حالة سادقاء فإذا مقتبى استصحاب العدم الأزلي عدم كونه غنيان فهذا يتناسب مع دعوى الفقر دعوى الفقر يعرضها الآطر أما دعوى نسل الأصل على خلاص طب هذا في الأزل لم يكن ولم يكن هاشميا، فدعوة الهاشمية تكون على خلاف الآطر لا على أفاق الآطر بخداف دعوة الفاقر صوابه هذا أولا ثانيا أنه ما ذكرناه نحن من خارج الدرس أنه النساء ليس من الأمور الخفية التي لا يمكن اطلاع عليها إلا من خلال مدعيها حتى يصدق دعواته بخداف الفاقر والحيد ما أشبه ذلك يعني فرق بين الصورتين فإن قال من ادعى الهاشميين تقولون الاصل عدم كونه هاشميين ليس كذلك ؟ الاصل هم عدم كونه غير هاشميين يتعارض الاصلا اصالة عدم كونه هاشميين معارضة باصالة عدم كونه غير هاشميين ومع تعارض هنا يتساقطان فلا يكون الأصل على خلاف الدعوة المتقطبعة سقط بالمعارضة فلا يكون الأصل على خلاف الدعوة الجواب عن ذلك الأصل لا يجري إلا بعد الاثر إذا أكو أثر تركب على يجري إذا ما يتركب هنا أصالت عدم قوله هاشميين ترتب عليه هاشم فإن موضوع الخمس الهاشمي فبأصالة عدم iashimi إنك في موضوع الكرة يترتب أثر شرعي على هذا العصل أص wh пон liking hiashimi أما أصالت عدم كونه غير هاشمي، shimi هو أصل يتلتب عليه تبعه أثر هو الأثر الطيب على غير العاشimi كيف هو الأثر الطيب يجوب الخمس أعطاء الخمس مترتب على كونه h هذا الموضوع تقدر تنفيذ gl a عدم كونه ال a الموضوع، ل في موضوع أما غير الهاشمي شنو مترقب على الهاشمي حتى نقول بأن هذا الموضوع وهو غير الهاشمي مثلاً ننفيه بالأصل الأصل عدم كونه غير الهاشمي موضوع غير الهاشمي ليس موضوعاً لحكم شرعيين أطلاقاً حتى ننفيه بالأصل ونقول بأن الأصل له أثر فإن الذكاة ثبتت لمن ليس هاشمية لا لمن هو غير هاشمي فرق بين العنوانين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 يثبت به الإيجاب العدولي يعني الرجل غير هاشميين، فإذا ما يثبت بالأصل لا أثر له، وما لو الأثر لا يثبت بالأصل، إلا على القول الأصل مثبت. صوابش لولا أصالت عدم كونه هاشميين لها أثر ليش؟ لأن موضوع الخمس هو بهذا الأصل انت في موضوع الخمس. لا. أصالت عدم كونه غير هاشم ليش بانه غير هاجمي فانه غير هاجمي بموضوع موضوع الشرعي هو تطبق باب الزكاه موضوع لا باب الزكاه موضوعه من ليس بهاجمي مو أنه الرجل غير الهاجمي موضوع الزكاه السلب التحصيلي ما يثبت الاصل الايجاب العدولي الإيجاب العدولي لا يثبت السلب التحصيلي الا من باب الاصل المثبت مثبت في مقام الاستصحاب وجه القضايا هذه في اجراء لاستصعب الاحكام التقية تجي هذا المقارب تفهم ولا تغفر هو لما نعم يمكن الاحتيال نقدر ندفع المدعي نثبس وراء في الدفع الى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال الى مسلح على وجه يندرج فيه الاخذ لنفسه ايضا هذا المدعي للنساء كان بعض المراجعة رحمه الله سيد لا تنقى من بعض العباق سلسل شجران من وكان مراجع الاعلى سيد لكنا من بعض العباق <تصفيق> فلو ادعى من انه مثلا حسنيا او حسينيا فمدعي لتنقى عادل انه عادلا على اي حال لو لو كان مجدعي النتب شخصا عادلا عادلا هو فهو عادل لكنه مجدعي انه حشمين. ونحن باعتبار انه عادل نريد ان نعطيه من سهم السادة شلون نعطيه لو انه هي شرعية نوكل نقول له خذ هذا سهم السادة اوصله الى السيد المستحق وبما انه يرى نفسه سيدا مستحقا يتصرف على نفسه يعني اذا نقدر ان نوصل الى نعم لو كان مجهول الحال واردنا بعد معرفه عدالته اول تبنى عادل نطلبه في ان يوصل السيد المستحق على وجه يندرج له الاخذ نفسه ما نقول لك السيد المستحق غيرك أو السيد المستحق من بني فلان، السيد المستحق مطلق على وجهه يندمج فيه هو لو كان سيدا في الواقع، <تصفيق> ومحصل التعليل هذا ذكر صاحب الجواهر طبعا هذه الحيلة أنه لا يصح التوكيل في إصال الخمس، يصح التوكيل في إصال الخمس يصح إذا كان تتعو بالمواشرا يصح الخمس تتعو التوكيل يصح. وغيره من الحقوق المالية الحقوق المالية لا يعتبر فيها المباشره يجوز فيها المباشرة يجوز فيها المباشرة فإذا وكل شخصا في إيصال المال إلى مستحقه العبراف في تشخيص المستحق بنظر الوكيل أو بنظر العصيل بنظر الوكيل إلا أن يكون وكيا آليا وكيل الآلي مثل جنون. مثل أن الإنسان جالس في التكان وفي الأمامه هذا الإنسان يعقد المعاملة بتمامها مع المشتري فقط الطفل آلة في تسليم المبيع أو التوكيد الموكل الآلي صح الأمر ليس بنظره بنظر الأصيل في وكالة وعلى قسمين إما الكالة آلية يعني لا شغل للوكيل إلا كوده آلة في الإيصاف هنا المتبع نظر أصيل للوكيل صارا يكون الوكيل وكيلا مطلقا إذا كان وكيلين مطلقان ورصح التوكيل المطلق في جدار الختم فالعبرة في تشخيص المستحق بنظر الوكيل، هذا بنظر الأصيل، فهذا يدفعه ليقول له سلم هذا الحق إلى السيد المستحق وهو شخص أنه سيد المستحق أو عتيل نفسه. صراحة جدا. إنما هو بعلم الوكيل وتشخيص فإذا علّم بالاستحقاق فإصابه في براءة ذمة الموكل وإن كان الموكل لم يعلم بالاستحقاق نعم المهم أن لا يعلم بالخلاء مهم الموكل لا يعلم بالخلاء فلو أن هذا الوكيل دفع المال إلى سيد مستحقا بنظره إلا أن الأصيل لا يراه مستحقا فهذا لا يعلم بأنه مستحق أو لا تبرؤ ذمته لأن المدار على تشخيص فقيه ترى يعلم بأنه غير مستحق إذا علم بأنه غير مستحق ما تبغى إذن لأن الحق واجب عليه هو ومختبأ أشاء طالب الإشتغال الإشتغال اليقيني طلب الفراغ اليقيني مختبأ الفراغ اليقيني أن لا يحصل اليقين بفراغ ذمته حتى يعلم بأنه ذاك مستحق أو لا أقل ما يعلم بأنه غير مستحق أما ما علمه بأنه غير مستحق بعد مقتضاقات الإشتغال عدم سقوطي عن ذمته، تردد، خوف، طارئ يعلم أن هذا السيد مستحق لا إشكال في براءته، طارئ يعلم أنه غير مستحق لا إشكال في علم براءة ابن المقتضاق في الإشتغال. كارثاً لا يعلن بالمدار على تشخيص الوكيل فاش مجريني ان تشخيص الوكيل في محله؟ قولوا بمقتضاء صارت الصحة اصارت الصحة في فعل الغير عمل الوكيل هذا وهو تسليم الخمس والمستحق هذا العمل صحيح او غير صحيح مقتضاء صارت الصحة انه صحيح تبرئ للمسيح ففي صورة العلم بالخلاف خمسجرة الصحة اصار الصحة فرع الشك اما اذا انا اعلم بالخلاف فلا تجري اعطاء الصحة معانا ولكن ما ذكره صاحب الجواهر بهالمقدمات كلها انه يجوز في اعطاء الخمس الوكيل ان العبرة بنظر الوكيل لا بنظر الموكل لان الوكالة مطلقة ومقتضى اصالة الصحابة راءة ذنة الموكل في عمل الوكيل هذه المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة أن لا يعلم بالخلاف لأن لو علم بالخلاف لم تجرأ صارت الصحا ومقتضى طغت اشتغال مقاؤ ما في ذمة في ذمة، وبعد هذه المقدمات الثلاث تم الاستلام لأنه يجوز الإحياء بهذه الطريقة. مع ذلك محل تأمل يقول سيدنا قديس الرو هذا المورد من يقدر نصححه إلا إذا دفعنا مالا إلى الوكيل وقلنا له أوصله إلى السيد المستحق كيف تسقط يسقط ما فيه ذمتي بعمل الوكيل لا أي ما كل لا أصالة الصحة لو لا إجراء أصالة الصحة في عمل الوكيل نفسه لا يسقط ما في ذمتي فعلى لا لا أصالة الصحة أصالة تجري في المقام لو ما تجري إذا علم بأنه أخذ بلع لأنه يرى نفسه سيدا مستحقا. أنا ما أدري. هو سيد أو لا ما. أدري. ولكنه لأنه يرى نفسه سيدا أخذ هذا الحق وأكله مثلا. تجري هنا أصاله الصحة في عمله بحيث يكون لازمها براءة ذنبي من الحق أو لا. هو سيدنا تجري هذه نقطة دقيقة في أصاله الصحة يجيب الإتفاق هنا. أصاله الصحة تجري. في موارد الجهل بالكيفية لا في موارد العلم بالكيفية لشبهة ثقمية أو لشبهة الموضوعية يعاني ذلك شخصا عقد عقدا على امرأتين انا لا ادري ان هذا صحيح صحيح. اوقع. اوقع اوقع اوقع. ان العقد صحيح او غير صحيح ما اوقع بالعربية اوقع بالفالسية لما لا ادري ان العقد او غير صحيح في موارد الجهل بالكيفية تجل أثار الصحة مختبر أثار الصحة أن العقد صحيحا وركب الآثار عليها زوجية أرى أثار الزوجية تركب على العقد أما إذا علم بالعقد شلون أوقعه كيفية أنا أدري عنه أدري أنه مثلا أوقعه بالكيفية الفلانية أنا عالم بالكيفية إنما شاك هل أن هذه الكيفية صحيحة أو غير صحيحة اما لشبه حكميه اما لشبه موضوعيه شبه عظميه مثل شنو شبه عظميه لانه هذا مثلا قال مثلا في العقد قال أنه زوجته وانا ما ادري اني زوجته فصح انشاء بها او لا صح الانشاء الا بان تحت مثلا ماتي شبه عظميه عندي. كيفي ادري بها لكن اذا شك في صحه وجود شبهة حكميه في المقام او لا سبب الشك في الصحة وجود شبهة موضوعيه وهو انه هذا الرجل لا قال انكحته انكحته سبب للنشاء ما عندي شك في الحكم شك في الحكم ما عندي ولكنه الكلام في الموضوع عندي شك في الموضوع وهو ان طرف الآخر لو هي الزوجين كانت ذات فاعل أو ليس بذات فاعل شخص الموضوع يقولون إذا لم تعلم بالكيفية تجري أخرى بالكيفية تترسل لها إذا تعلم بالكيفية وتشط كيفية أدري عنها لكن ما أدري هل هي صحيحة أم غير صحيحة أصارت الصحة ما تجري هنا في موارد الشك بالكيفية لماذا؟ لأن أصالة الصحة لا دليل عليها إلا سيرة العقلاء والقدر المتيقن من سيرة العقلاء في إجراءهم لأصالة الصحة موارد الجهل لكيفية وأما موارد العلم لكيفية لا يجري العقلاء أصالة الصحة صاضح؟ نفسك الآن العقلاء مثلا العقلاء يعايشون جيرانهم ويعايشون أصدقائهم ويعايشون أرحامهم ويدرون أن جيرانهم وأرحامهم يتزاوجون وينفصلون ولا يدرون أن هذه المزاوجات والانتصالات بأي كيفية في أقلائش أصدق الصحاب لو اصطرع العقلاء فعلا فلان ابن فلان عقدت الكجزية الفلانية لكن كيفية جائزة قانونا أو مجائزة قانونا ما يجروا أصدق الصحابات يجرون أثارت الصعب في موارد الجهر بالكيفية أما مع العلم الكيفية والشخصي قانونيتها وعدم قانونيتها ما يروا أثارت الصحرات وإن شاء الله صحيح وإن شاء الله صحيح. وما نجري بعد جائزة ولا جائزة فما نجري أراضح؟ خلاص. في المقام كذلك في المقام الكيفية معلومة نقل الحق وسلمه لنفسه طب بعدين نشوف الكيفيه كيفيه معلومه لكن اكو عندي شبه موضوعيه هو مستحق او غير مستحق اجراء صار الصحه ما يثبت كانه مستحق حتى تسقط حتى يسقط في دمتي. اجراء صار الصحه ما يثبت كانه صار كيفيه معلومه فالكيفيه معلومه وريث عندي شبه عقمي عندي شبه موضوعيه انه سيدون او غير سيدين إجراء أثارة الصحة في عملية يعني شنو؟ يعني ما سوى حرام أما أنه سيدة وليس بسيد فلوفت في أثارة الصحة ما سوى حرام أما أنه سيد أو غير سيدة ووفت في أثارة الصحة أراضح فالمقام لا تجري فيه أثارة الصحة لأنه من موارد العلم بالكيفية مع الشك على نحو سهد الموضوعية هنا لا تجري أثارة الصحة لعدم إحراج قيام السيرة على ذلك إذن فَكَمَا أَنَّهُ أنا بنفسي لو دفعت الحق إليه مع أني أشك أنه سيد أولاد لا يحصل فراغ الذنّة بمختباقات الاشتغال كذلك كما لو دفع الحق لنفسه لا يحصل مرائك الذنّة لفعت اشتغال لا فرق لأنك ما أحرفت الموضوع موضوع المفروف أنه سيد هذا الموضوع ما أحرفته إن قلت أحرزه الوكيل المفروض أن إحراء الوكيل مقHUD على نحو الطريقية وعلى نحو موضوعية. مقHUD على نحو الطريقية وعلى قطع الوكيل لا يسقط الخمس عن الرمتين. قطع الوكيل هو طريق لإحراء الواقع. قطع الوكيل ما هو إلا طريق لإحراء الواقع. والتجالب. هذه الطريقية من نسبتها. قطع الوكيل طريق لاحراز الواقع بالنسبه اليه هو احد الواقع بالنسبه لي شنو معنى هذا الواقع قطع الجته على صاحبه لا على غيره بالنسبه لي شنو معنى هذا الواقع باصاله الصحافه استثمارات في هذا العرض عند العقارات من هنا الطريقه اذا ما احرزت الطريقه لا يستقام فيه الملك تابع نجنب وكيل هاي المقام الوكيل وقر المقام وكره ما قام مقام لانه كيف المفروض انه كل ما يفعله فعل الموكل الم... فدفعه الى نفسه تمام دفعه الى نفسه مع ان الموكل فانه دفعه الى نفسه موسى الى هذا الشخص الى هذا الشخص لو ان الموكل مباشره دفع اليه يسقط ما في ذمته؟ لو مباشره فعل يسقط ما في ذمته؟ ما أحراد أنه سيدون عجيبه لو أن الموكل مباشرة جاب الحق ودفع إلى جال أخذه لأنك سيد مثلا وهو يعلم أو لا يعلم بأنه سيد. يسقط ما في دمته أو لا يسقط؟ فإذا كان هو مباشرة لا يسقط عن فكذاب الواسط هو لا يسقط عنه بعض ما يفرق الحالين إذن؟ قائم مقامه ويقل قائم مقامه قائم مقامه وفي الإيطال أما الإيطال لا يثبت أن الموصل إليه أنه سيد. ما فرق مسئلة الخامسة في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكاله يقوم يعطي زوجة من الخمس حتى حفظ على فلوسه مطلق خصوصا في الزوجات واجبة النفقات فالأحوط عدم دفع خمسه اليهم بمعنى الانفاق عليهم محتفدا مما عليهم من الخمس لا عليهم من الخمس احبثه حق عائلتهم سلامهم لماذا؟ نظرا الى عموم التعليل الوارد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج للمنع من اعطاء الزكاة لواجب النفقات قال هنا اطلاب الزكاة قال لا اطلاب الزكاة كذا قال انهم عياله لازمون له إنهم عياله لازمون له هذا التعليل يعني في كل موردين لا يجوز لك إعطاء حق لعائلتك بل تعطيهم من الخاص الخار لمقطب عمون وإن كانوا أرجو الزفاة لأنه تعليه عام تريد تكبع ويوجهه سيدنا قدس السر ان العيال بمنزله الناس ما يصرفه الشخص على عياله بمنزله ما يصرفه على نفسه فلو ان الانسان قال انا علي الف ريال اه هذه ال ريال فهم اصرفها على نفسي طلعها من الجد حطه في هذا الجد هل هذا يكون جائزا شرعا ولا يكون جائزا شرعان. لأنه أخرجها من كيسي ووضعها في كيس آخر لها نفس الكلام إذا شال أشغل حما في ذمته وضعها في عائلته الذين هم بمنزلة نفسه فإنه أخرجها من كيسي وضعها في كيس آخر له فالراضح؟ لا أسكر أضف إلى ذلك البدلية اللي مرأت سيد ما ناسيها ذاع فالبقارة حتى البدلية مقتبى البدلية إذا ثبت المنع في ذار الزكاة ثبت في بدل الخامس هو. نعم الدفع إليهم في غير موارد النفقه في الكماليات ملبسهم مسكنهم ماكلهم مشربهم نفقه لا يجوز الدفع من الحق أما في الكماليات يجوز الدفع إليهم الأمور الكماليات يجوز مثلا يبذل لها أموال لتحجهم يجوز هذا ان يكون من سهم الخمسة في غير لا فقط الواجبين هالمسألة السادسة لا يجوز دفع الزائد من مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوال هذا فقير شيء كثير شيء كثير خمس منه أعطيه ألف زيادة على مؤونة سنة من الحقن أعطيه خمس منه فقير هو الآن أعطيه يكفيه لمؤونة سنة 500 أعطيه ألف دفعة أو دفعتين سياد على مؤونة سنة وإذا عند زائد صار غني ما صار فقير أما في الدفعتين فواضح إذا أعطيت 500 صار غني الآن وإعطاه ثانيه الثادئة غير جائز لأنه يجد دفعائلا فقير وهذا غني في الدفعه الواحده اما في الدفعه الواحده في ان واحد اعطيه 1000 هو قبل هذا الاعطاء فقير بهذا الاعطاء صار غنيا لا قبل الاعطاء اجي تراهم متامن وماكم مانعني من اعطائه لانه يشترط ان يكون فقيرا قبل الاعطاء وهذا فقير قبل الاعطاء بالاعطاء صار غنيا لانه غني قبل الاعطاء حتى لا يجوز اعطاؤه قد يقول قارم هكذا يقول السيد لا المهم أن يكون حين الإعطاء في الآن الدقيئ الذي يحصل فيه الإعطاء حين هذا الإعطاء يجب أن يكون فقيرا والنفوض أنه حين هذا الإعطاء صار غنيا ويجي مالي هم الزكاة ماجوز لا يعني في الزكاة يجوز تعطيه حتى بالدفع الواحدة تغيب اوه انا انا انا لديه خاص في الزكاة مقتضى القاعدة همه يجو زافي الزكاة ولا في المقام مقتضى القاعدة يجب الدفع الفقير ولو كان الاتفاة مقارنا لهذا الداب والظاهر ان المسألة متسائل عليها ما تخلص رخما انه ما يجوز ومما ذكرنا تعرف انه لو فرضنا ان اطلاقات الادلة تقفض الجواز لم يكن ضد من رفع اليدعان يقول يجوز ثلاثتا باطلاقات الادلة واعلموا انما غننتم من شيء فان لله ثمسة ومن الرسول يقول القمصىء للمساكين، مقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز للقمصىء للمسكين ولو صار غنياً بهذا الإعطاء، مقتضى الإطلاق هو هذا، لكن يقول لا بد من رفع يعني هذا الإطلاق، لماذا؟ فرنا أنه بعدما دلت الأدلة على اشتراط كون الأتباع فقيراً وأنه يصير غنياً بالاعطاء، لا بد من عن أنفسهم، المسألة السادعة النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبه راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائع لا بد من الايصال إليه المجتهد أو الدفع إلى المستحقين بإذن هذا المسألة حاسة بيسأل وسبب الحيط والبيض فيها أنه مقتضى الأدلة وواجه للتعالي المجتهد ولكن عدم انتظر المجتهد مثلاً توجب الخسارات الكثيرة فخوصاً ما أشار إليه أستاذ في التقليد هنا توجد أنه السرقي على الخمس على الورج ولا أقل من أجل رعاية المصالح العامة للصفحة مستحق واحد ولو دفعة على الاحواض هذا فقير في كثير في كثير خمس منه أعطيه ألف زيادة على مؤونة سنته من الحقن أعطيه خمس منه فقير هو الآن أعطيه يكفيه يجب سنة يكون هناك افضل من اجل دفعتين يكون على افضل من اجل ان يكون هناك غني من اجل في يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان غير جائز افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان أما في الدفع الواحدة في آن واحد أعطيه أليه الله قبل هذا الاعطاء فقير بهذا الاعطاء صار غنيا لا قبل الإعطاء أجيب أهم وتوأمن ما كمانعين من إعطاءه لأنه يشترط أن يكون فقيرا قبل الاعطاء وهذا فقير قبل الإعطاء بالاعطاء صار غنيا لا أنه غني قبل الإعطاء حتى لا يجوز إعطائه قد يقول قائد هكذا يقول السيد لا المهم أن يكون حين الاعطاء في الآن الدقيق الذي يحصل في الاعطاء حين هذا الاعطاء يجب أن يكون فقيرا والمقصود أنه حين هذا الاعطاء صار غنياً لا يوجد واضح؟ ويجري مثلًا بدلية الذكاء ذكي الذكاء ما يخضع لحد حتى لو بدفع لعه؟ داليهم إيشلون زخانه جوز؟ لا أنت الذكاء جوز إنك تعطيه حتى بدفع لعه تغنى. لا بد من لذريين خاص في الزكاة ولا مقتبل قاعده ما يجوز ذاك ولا في المقام مقتبل يجب الدفع الفقير ولو كان الاتصال مقارنا لهذا الداف والظاهر أن المسألة متسالة عليها ما يقف في الارف إنه ما يجوز ومما ذكرنا تعرف أنه لو فرضنا أن إطلاقات الأدلة تقتضي الجواز لم يكن من رفت اليد عنه واحد يقول يجوز تمثل كم بإطلاقات الأدلة وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَمِنْتُمْ مِنْ شَيْفَا أَنَّ لِلَّهِ ثُمُسَةٍ وَلِلْرَسُولَ ومسهل المساكين مقتضى هذا الاطلاق انه يجوز بطء القمس المسكين ولو صار غنيا بهذا الاعطاء مقتضى الاطلاق هو هذا لكن يقول بد من رفع اليد عن هذا الاطلاق بما ذا فرمان انه بعدما دلت الادلة على اشتراط كون المعطى فقيرا وانه يصير غنيا بالاعطاء لا ان يخروش عن الاطلاق صلابه المسألة الرابعه النصف من الخمس الذي للامام عليه السلام امره في زمان الغيبه راجع الى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال اليه للمجتهد او الدفع الى المستحقين بإذنه هذه المساله حق صريح سبب الحيص والبيض فيها انه مقتبل ادلة بواجه حتى على ولكن عدم انتفر المشتحين مثلا يوجب الخسارات الكثيرة خصوصا ما اشار اليه استاذ في تقريرنا، هنا يوجد انه يتبين في الالحاح على الخمسة على الواج ولا اقل من اجل رعايه المصالح العامه رقم 3020 ولا اقل من اجل رعايه المصالح العامه والتحفظ على منصب الزعامه الدينيه استر حاجه فعلى اي حال الزعامه بدون مايك شنو التخريج مثلا الشرعي طب. سيدنا يقول الأقوال في تعيين الوظيفة شنو وظيفة الإنسان مثل الإمامين يقول كثيرة وأكثرها ضعيفه يعني بعضهم يقول بأنه يجب دفنه إلى أن يظهر الإمام اعتبار أنك أمين الامين لا بد أن يوصل المال إلى المالك المالك غائب لا فلا أن أو أنه يجب عزله والوصية به من الإنسان يوصي به وأولاده يوصون بإيران يصل المال إلى الإمام أو أنه يلقى في البحر لأنه متعذر الإصال إلى المالك. شو سويه في البحر؟ ونحو ذلك من الأقوال. خوف. سيدي نتكلم على الملايين ما صار الحكم. إدنا شغل في القضايا. الكلام فعلان ما يستحق البحث وجهان. الوجه الأول ما ذكره صاحب الجواهر في السرور. إذا صار عندك مال ولم يمكنك الوصول إلى مالك. أوصف. أرى المالك غير معلوم بعد مشهور. وحكمه التصدق عنه وثالثاً ما هو مالكه معلوم لكن لا يمكن الوصول إليه مالكه سجين ما مالك. لا يمكن الوصول إليه حكمه هو مجهول المالك ظاهر الأدلة الواردة في مجهول المالك أن مجهول المالك أعمل كونه مجهولا أو كونه معلوما متعذر الوصول إليه آخر قرآن الضغر بعد ذلك لا في الرفيق في طريق مكة هي واحد طريق مكة وعرفه بس راح وان هذا هو من بلاد السند من بلاد المن وإذا كان كيف يوصل إلى المن يجب أن يوصل, يوصل حينئذ في مثل هذا المقام يجب التصدق بالمال عن صاحبه فإنه إن لم يصل إليه المال فلا قد يصل إليه ثوابه فالتصدق نوع إيصال من المال له فأنت لا وصلت إلى التصدق حقيقة بالمال لك إن وصلت إليه ثوابه فيعد التصدق نوعا من الإيصال إلى المال هذا حكم مجهور صهم الإمام من هذا القبيل قل مالك لهذا المال غايب عنوانه معروف اسمه معروف أما يصول إليه غير ممكن حينئذ ينطبق عليه أنه لا يمكن بإيصال إليه فإذا انطبق عليه حكم مجهول المالك فحينئذ يجري عليه حكم مجهول. المالك إجراء حكم مجهور المالك أن يتصدق التصدق لا موضوعية صدق مجرد مثال. والعبرة بأن تصرفه في مورد يرضي المالك ستبترد هذا الآمن انتجين واحد عنده بصوجين أموال عنده مجدد تصرف وإذا لم تصرف فتلف هذه الأموال بلا إشكال تصرفها في مورد تقرد فيه ربح هذا السجين ه تخلص فيه أيضا أنت صرفه مثلا في طاعات يصرف رضوا إليه أنت صرفه مثلا في عائلته وولاده وما أشبه ذلك تحرز أنه راضي بهذا الصار وساهل إيمان منه ما أضعف أي إذن يجب على الإنسان في عصر الغيبة صرف حق الإيمان في مورد يحرز فيه رضى الإيمان عليه فإن صرفه في مورد يحرس فيه لغير الإمام تصرف في مال لغير بإذنه لا تصرف الفبار لغير بغير إذنه اشكال ما نقول صابح فالمصالح العامة وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين طبط الأحقام ونشر راية الإسلام التي من أبرز هادهم الحوزن والمراجع هادهم أبرز الشيء في صرف, صرف المال في ما يرد الإمام في الحوزات، ما علِم صرف حق الإمام على نشر الراي في صرف حق الإمام على ما يوجب اتساع دائره التشيّو، إذا لم يكن أهم من صرف في الحوزات لا أقل لا يقل ما أنو صرف الحوزة علشان يرسل رسول في من يرد من سبق هذا اول لان شنو نقفل السفر والأصول كش نقفل السفر هذا احنا نقول على هم ينشروا الإسلام هؤلاء كنوا ينشر الإسلام هلو. انت الان جاي انت الان جاي تصرفه على شريحة على نقدار كبير من الناس يقطعون سبعين سنة في الأصول الفاسفين شو الله جاي نشر الإسلام هذا فارضاعد ببيتان قلت قلت شو نشر من الإسلام هاي كتابات نشأ الإسلام كتابات هو كتب كتاب في ما صمعه لا رفض الإسلام العضلات ولإبقاء ال... شهدنا أنه صرف على نحن ما عدالي ناقش موجب الجزائية يعني ناقش موجب القلية أن نصرف على الحوزة من أبرز المصاديق لإرضى الإمام عليه السلام على نحو الموجب الكلية ومخروف قد لك محمد هو <تصفيق> أبرز من الحوزة نجد ما نشرت تشيئة انا ايه صارت تشيئة اذا ما انشرت رجال الدين سمي فكرة فقطة ادري نشر هذا الان رجل الدين موجود في الحوزة وانت تقوم بتقصر نفقة هذا الرجل الدين يعني وصوله ذا بلا ادغال افريقيا وينشر التشيئة وسائر الوازن النشر كاهدين بلا اشكال طب لا يرضي الامام افضل مما <تصفيق> على الاف عشر في الحديثين بلا شك مقتضى الوجه الاول الذي طرحه صاحب الجواهر قدس سره انه المال الذي لا يمكن ايصاله الى مالكه لتصدق عنه فإن تصدقنا على إيصاله مقتضى الوجه الثاني الذي طرحه وطرحه صاحب الجواهر أنه المال الذي لا يمكن يصعر لمالكه تطرفه في ما يرضي تعرض أنه ورضى بالنسبة إلى تهم الإمام من عام لمعامة الأجلى ولا الوجه الثاني يقول سيدنا قدس الرج وجه الأول في طول الوجه الثاني لأنه الأدلة دل على أنه يجب صرف مجهول المالك في الثدقاء إنما هي فارع عدم وجود مصرف يرضي المالك هذا اللي سأل الإمام إن عندي رفيق في المسكى والآن راح مال المال. وقال للإمام تصدق قال ما تصدق عن المطبخان لو في فارع عدم وجود مصرف يرضيه ولا لو كان هناك مصرف يرضيه بيوان يقول لا تصدق به التصدق به عن فرع عدم وجود مصرف يرضيه كذلك في مقامه يقول التصدق بسهم الإمام عن الإمام عليه السلام فار عدم وجود مورد يحرز فيه هذا الإمام مع وجود المورد لا إطلاق لأدلة التصدق تشمل ذلك من عماره مسجد أو بنايه مدرسة أو إقامة تعزيات فانه لا يسعنا وقتئذ أن تصرف في التصدق بل يصرف في هذه الموارد يعني اذا واحد كل يوم يسوي تعذيب بيتهم ويصرف من حقنا يعني يصير هذا فالتصدق بدون اذن منه ولا من وليه بعدين بعدين سير سير النواصر من الحرب الكائفية حين وليه الامام عليه السلام ولم يأذن بعد ما عرفت من عدم اطلاق في دليل الصدقاء يبقى الكلام في ان المالك هو مستقيم هنا يبدأ من سيدنا قديس الرق طولية، يعني إذا شخصنا موردا نحرج فيه رب المالك، لا تصل النوبة للتصديق. وإذا لم نشخص موردا تصل النوبة للتصديق. أقول بأن هذه السرية غير محيطة، كلاهما في عرض واحد. التصدق موردا يحرز فيه رب المالك، التصدق موردا يحرز فيه رب المالك. لا معنى لأن نقول بأن اطلاقات ادله التصدق خاصه خاصة بصورة عدم وجود مورد يحوز فيه الرضا إذا ما كمورد فيه الرضا يتصدق به عنه وإلا فلا لا معنى نقول التصدق, التصدق من باب والمدار على مورد يحوز فيه الرضا ما يتوقف تصدق بذلك لذلك الرواة أمرت التصدق فالروايات الآمرة بالتصدق ليست ظاهرة في الموضوعية وإنما هو مجرد مثال فأي مورد آخر يحرز في رضا المالك وعليه سهم الإمام لو أنا آخره مليون دولار أطرفه في الصدقة عن الإمام نفسه مورد يحرز في رضا المالك بلا كلام ولو مع وجود موارد أخرى هذا بناء نحن إذن إيقاش في الأساس ان الإمام مالك مالك الإمام عليه السلام جهة الإمام الإمام مالك الجهة مالكة مو شخص الإمام مالك. جهة الإمام مالكة و�� Pro Tools امن إذا لم يكونوا معصومين لا يريتونوه فهم الإمام لا يرياته أبناء الإمام لا يرثهم أن ،0 J conhecer� mana requests means well my эн things for لا ممكن الإمام جه مالك مو شخص لإيمان مالك فاضح حاول عايز ترجع عليك نارات عملية بعدين دعالين نشير إليه يبقى الكلام في أنك مستقل أو لازم الفقير رغمنا احنا المناط موردون يحرز فيه رضا المالك تقدر انت تصدفه في مورد انت تحرز رضا ولا حتى مع اتهز لازم تروح تستعزن شنه مثلا يقول هاذا يتبع الوجدان لا يصل الامر الى البرهان ان كان بينه وبين رب محرز ردى الامام وقاطع خلص ميش تجد قاطع لا يرى الا الواقع قاطع جيته ذاتية انما يرجع اليه دا لم يكن لا قاطع دا يسكن ماكو ماكو اذا لا عندها وسشوى مثل ما احنا مثلا مثل عالم الشيعة كله بأسره ربي على أن لا يحرم شيئا ولا يحرز نفسه شيئا ولا أبوه أن يرجع فيه كل في كل صلولة من الحاقب الشريعي فكذي مجتمعاتنا ربيات زين ربيت عنها نوع من التسويلات والوسواس رعين إذن هذا مثلا فقير معد أنام ماورج ربعي ما ما هذا يرضا وكيل وما يرضا إلا الوالد خلو هذا جاي يموت خلو اطرف على الناس لضي لا ماجه ماجه. ما رقع الشيخ ما رقع الشيخ ما رقع الشيخ ما رقع الشيخ خلو إذا ما أحد ما أدري احتمال أن الإمام عليه السلام لا يرضى بإنعاش هذا الفقير إلا عن طريق السيد بدون طريق طيب لا يرضى بإنعاش احتمال هذا الموضوع لك. مع وجود هذا الاحتمال حين صرفه في هذا المورد مع وجود هذا الاحتمال لا يحصل به فراغ الزمان مقتضى الإشتغال الفراغ اليقين فراغ اليقين لما عندك احتمال احتمال أن الإمام لا يرضا بالصرف إلا عن إذن نائبه لما موجود عندك ولا مع وجود هذا الاحتمال ومع ذلك صرف صرفه لا يحقق الفراغ اليقيني إذن لا بد حين إذن شنو من الاستيلاء ولهذا هذا شوف الشيخ جو ولا شير يعني ذهنية العالم الشيخ صار ولن يتمكن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كل أحد بطبيعته كل واحد عنده هذا الاحتمال الذي يستطرق كل أحد بطبيعة الحال كل إشتر قرارات تصريحات خطيرة طلعت اليوم بل هو جزمي غير قابل للإكار، <تصفيق> فكان اللازم حينئذ مراجعة الحاكم الشعبي، لأنه لا يجوز في من غير غير إذنه أو تحرز رضا، ما أحرز رضا، عندك شك، ما أحرز، ومنه تعرّف، يقول ما نحتاج نثبت بعد أن الفقيه إلى الولاية يومئذ، هذا مطلب، إذا ثبتنا فو شر ما إذا ثبتنا أن الفقيه له الولايه شارى ما حتى لو ما ثبتنا من من ذلك، من اذا قلنا بأن الفقيه له الولايه العامه على الأموال والأنفس، على الأموال كما كان الإمام المعصوم عليه السلام إذا شكل، وشارى ما أقول، الله برجع الفمس إليه، هو المالك للنتيجة. هو المالك طولان او نيابة الآن ولا بد أن نرجع عليه اذا قلنا بأن الفقير ليست له الولاية العامة لكن له ولاية باب الأخمار وافترضنا كما يفترض بعض الأعلام أن الخمس من الأمور الحسوية وأن الفقير متيقب له الولاية في الأمور الحسوية فحينئذن لا بد أن نتبه إذا ما ثبت هذا هم عدنا هذا الطريق الذي قلنا انهم انت مع احتمال اشتراط ابن الفقيه لا تحرز رضا الامام عليه السلام فيجب استدانه من هذا الموضوع فالمجرد الشك في جواز التصرف بدون إذنه كاتب باستقلال لعقب لزوم الاستئذان للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرف في ملك الغيز على المقدار المتيقن من إذنه ورضاه ومورد الاستئذان بدونه يشك في جواز ومخضر أس عدمه ومن ثم كانت الاستجاز من الحاكم مطابقة للقاعدة لا مخالف للقاعدة هذا الحاج كله فرع شنو؟ فرع صغرى أن تثبت أنه ولكن هذا هو الناس يشكون هذا ما لا يشبه هذا الحكي ما يثبت الكبرى هو جوز سيدان هذا ليش لا لأن است... فرع الشك. يعني فرع إن يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان فلو لن يحسر الشكل لأحدين ولا يجب على الإسلام إذا انت ما فبت الكبرة وإنما تقول لأنه خارج هكذا فيجب ولذلك لماذا تخذ أن أخذ بجب الكلية فالراضح؟ زيادة على هذا نقول من الخارج أنه إنما يحتمل بعد القول طبعا. بعد القول بأن الفقيم لا أولا على الخمس، فما هو قول الأغلب؟ أن الفقيه لا ولاية له وارث، لعدم القول بالولاية العامة، وإما لأنه لا ولاية له على على بعد القول بعدم ثبوت الولاية له على الخمس، نقول شن الفرق بيني وبين فقيه؟ كما انها هذا السهم بالنسبة لي بعد عدم الولاية له، ما الفرق بيني وبين فقيه بعد؟ تعالى مبناء سيري الخويوان الثالثم هكو فرق بين يبنين الفقه كما ان المال بالنسبة لي مال مجهور المالك يجب ان اصرفه في مورد احرش فيه رضا الامام فقه كذلك بالنسبة لي لفس الشبهة فشن الفرق بين يبنين الفقه اذا احتمال أن يكون الصرف مشروطاً بإذن الفقيه احتمال موهومي بعد بعد أن أرتفت لا فرق بيني وبين الفقيه يكون احتمال افتراء ابن الفقيه احتمال موهومياً لا يعتني به العقلاء ولا يكون مانعاً من صدق الإحراز إلا في صور وجود الفقيه المطلع على الجهات العامة إذا فعلاً أكو فقيه مطلع قدير في الأوضاع الشيعية والإسلامية العالمياً مطلع على الجهات العامة. في مثل هذه الصورة قد يكون احتمال اشتراك ابنه احتمالا عقلياً لذلك في فترة في فتوس سيد قوي من قيل هذا أنه الأحرق استعداداً مفهوماً عالمياً مطلع.